ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنشوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبوضاء إلى يوم القيامة وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ